زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلا وربنا تبعثن ثم لا تنبؤن ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ثامن بالله ورسوله والنور الذي أنزله تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري من تحت الأنهار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 زواجكم وأولادكم عدو لكم، فاحذروهم، فاحذروهم، ويرتعفوا وتصبروا وتوفروا، فإن الله غفور رحيم. إنما وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يغشح نفسه أولئكم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويضفل لكم والله شكور